بقى التسعة وربع والجلسة لسه ما اتفتحتش وكل الجلسات اشتغلت إلا دي مع العلم ان الدائرة دي بالذات انا بظبط ساعتي على موعدة لازم رئيس الدائرة فخر ابدا انا شايفه جاي بعربيته الساعة تسعة ربع يبقى لعضو اليمين وبرضو عضو اليمين موجود انا بقول لازم عضو الشمال عضو الشمال موجود يبقى لازم وكيلي النيابة <تصفيق> قولي من فضلك وكيلي النيابة جاه ايوة جاه المحامين موجودين موجودين ابدا والمتهمين بالقفص اما احنا مستنين ايه الجلسه ما اتفتحتش ليه اصلا محمود اتاخر شويه يعني مفيش واحد تاني روح شوف واحد غيره غاضب ايه الحكايه هو رئيس الدائرة مشغول ابدا اما ايه اللي معطل الجلسه محمود محمود ده مين؟ حاجب دو دو دو دو دو دو مرفوض 100% الليله سعيده سعيدة تمام تذكر تاني ما انا في التراماي اللي قبلك مش شغلي مش شغلك انت هو الترماي التاني تبع شركه الترماي وانت تبع شركه الكوكاكولا لا بس كل واحد مسؤول عن نفسه طب وانا ذنبي ايه اذا كان الترماي متعطل يعمل معروف زمر للسواق قال لي يمشي احسن المحكمة متعطلة ومش ممكن يبتدو الجلسة من غيري ليه؟ اصلي انا حاجي بالمحكمة لا اغذر ما نقدرش نمشي عشان في ترمي تاني واقف قدامنا طب ما تقول كده من الصبح لازم تعطل الجلسة اوعى ترمي دي هده بتاع الترامير كمساري ايه نعم ايه ده ايه ده بزمر بس للسواق علشان يطلع عشان اروح المحكمه مش ممكن يطلع عشان ترميه عطلان يا نهار اسود واعمل ايه دلوقتي تاكسي تاكسي استنى انت عارف محكمه الجنات؟ ايوه عارف اعمل معروف واديني على هناك احسن الجلسه متل اتفضل شكرا شكرا ايه دي رايح فين يا شيخ انت رايح فين اصل النهارده اخر الشهر وما معايش فلوس اطلع طيب ايه ده كويس العطله دي مش عارف طب نخش نتكلم رئيس الدائره اتفضل اتفضل اتفضل ادخل اتاخرت ليه المواصلات يا فندم انا ركبت اول تراماي لقيته وقف خدت اللي قدامه لقيته وقف خدت اللي قدام اللي قدامه لقيته وقف خدت اللي قدام اللي قدامه, لقيت اللي قدامه. لقيت اللي قدامه. لقيت ما ركبتش حاجه تانية ليه ما انا يا فندم جيت في تاكس طيب روح افتح الجلسه بسرعه حاضر يلا ايه في ايه والله في كلمتين عاوز اقولهم لسيادتك بعدين بعدين مش وقت مش وقت ازاي هو ده يا فندم عزوت ايه يا عسوليه النهارده يا فندم عندنا قضايا كتير مش ممكن سيادتك تشاهل علشان نروح نقبض امشي روح شوف شغلك حاضر فندم علشان نقبض انتبهوا كلكم اطفوا السجاير نادي نمره واحد عبدو عبدو السكران افندم يا رب نادي على الشاهد الشويش طلبه طلب الشويش طلب طلب أفندم اسمك ايه؟ طلبه طلب عمرك كم سنة؟ 48 سنة قول والله العظيم اقول الحق والله العظيم أقول الحق ايه اللي شفته شفت عبد عبدو السكران ده ضرب الراجل اللي نيم جنب براته بالمقف لحد ما مات والحادثه دي حصلت قدامه ايوه يا فندم طب اتفضل يا عبدو عندك كلام تاني عاوز تقوله ولا هتكتفي بالكلام اللي قلته في المحضر ايوه يا فندم انا حفاهم لسيادتك الوضع كل الكلام اللي قاله الشاهد مزبوط، بس اسمح لي احكي لحضرتك الحكايه من اولها عشان تعرف حضرتك اسكت انا مظلوم ولا لا فضل الكلب في ليلة كانت الدنيا برد وكنت مسافر الصغير والأطر فاتني أمولة مؤخذة فت على بار خدت كسين عشان يدفوني كانت الساعة كام كانت الساعة واحدة قول اتنين قول تلاتة وبعدين؟ وبعدين اضطرت اروع عشان كانوا حيشطبوا علي يا اموره يا اموره انت انت انا سكران قوي من الخمره وانا محمد احمد من الزقازيق اهلا اهلا وسهلا ازي الصحه طيبوه. الحمد لله انت بخير سلاماتك ازاي الاولاد في العيال ازاي الست يا اهلا وسهلا يا مرحبا يا الف مرحبا اهلا عليكم وعليكم, وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم قال يطلعوني انا يروحوني يروحوني هو المروح واحده اللي يا عالم هو مش على الواحد لما يروح هو الواحد لما يروح ده شيء مش عليه ده شيء صعب قوي شيء صعب. اهدى انا ازيك اخويا مالك ولا وقفه طويل كده طب وقفي وقفي عشان نتكلم يا مرحبا ازاي الصحب و ازاي الاولاد و ازاي ان شاء الله جميعا تكونوا بخير انت منور الحته انت واجب الكلمة تقوله ايه بقوله منور الحته يا نهارك يشبه دوما ببيت انت لازم منتقل العيار حبتين قدامي على فين على بيتكم لا انا مستني هنا مستني اه مش بيقولوا الارض بتلف اه قاعدني مستني لما تلف والبيت يجي لحد عندي هنا طب بس بقى يلا نطلع في دماغي بقى اوديك على الكراكون. كراكون؟ كراكول هي فيها كراكون؟ ايوه اهو أه أه. ايه هو بيتنا فين هو بيتنا هو جاب ورقوني والله بارك طب قدامي على بيت امم امشي قدام حاضر يا اخويا اهيدي شقتي هي دي شقتي يا اخويا دي شقتي افتح الباب حاضر افتحه يا اخويا ما ليه هفتح هو المفتاح فيه دي المفتاح معاك انا معايا مفتاح الكلبشات اللي هحطها في ايديك اذا ما ثبتش ان دي شقتي كلبشات هي وسط الكلبشات لا المفتاح هو المفتاح بس فين الباب, الباب هو ده الباب ايه على خير بالله طيب يا اخويا خد انت افتح الباب عشان لا لمن يلا يا اخويا الله يقويك يلا يا حبيب ايه اتفضل اسمعني ايه طيب يا اخويا السلام عليك تعالى هنا خش شقتك حاضر طيب ما تتفضل معانا تعالى تعالى تعال فرج عشاء لا خلي الفرجه بعدين افتعال انا بعدين افتعال انا برجا فا... عشان تتاكد ان دي شقتنا خلي البرجا دي بعدين بس استنى حضرتها قط الصفر نتشر شر الصالون حلو اتبعنا كده السنة معادة افتعال بس افتعال لما وقيت قط النوم يا رجل ما يصحيش القرمة دوي اقنا سبور كده افتعال انا بقى انت سبور عايف دي مين تبقى مين دي مراتي تشرفني وبسلامته اللي جنبه هذا يبقى مين ده ايه ده انا انتي مهرك سود ومهبب من دواء قدامه هو هو اه ده مش انا امال ده يطلع مين اسال نفسك اسال نفسي ايه هل تعمل يا مجنون؟ قل عيني! هل تعمل يا مجنون؟ هذا ما حصل بالزبط لماذا حققت له ولا سيبه نايم؟ رلح فين؟ انت دخل وكالة من غير فواب؟ الجال تسغلها اسكت اسكت اسكت اسكت حلمك يا حاجب حلمك؟ أولاً أنا مش حاجب ثانياً أنت راجل قليل الحياة ليه لا سمح الله هو اللي أدب عليك أيوة لأن أنا مش حاجب أنا باش حاجب عدم الوردة قل لي يا باش حاجب القضيه نمره 13 باق عليها دي باقي عليها 13 بس قل لي كلمني طمني باق عليها دي فاضل عليها 12 قضيه لأن إحنا لسه بدين الجلسه عن اذنك ما تسبنيش انا في عرضك انا غرقان يا سيدي ما تغرق انا جنب ايه اوعى فيك بس استنى لي نتفاهم سوا ما عنديش وقت انت تطلع ايه انا الشاهد من رقم 13 في القضيه نمره 13 ومرات في حاله ولاده وعاوز نعمل لك ايه اسيب الجلسه واروح اولد ولاده مع مش قصدي يعني اقدر اروح اجيب لها الدكتور وارجع تاني تسمح بقى تمشي من هنا بقى لا اوديك في ده زق بقى انت بتطردني وبتطردني من عزبه ابوك دي محكمه يا حاج حاج طب لازم تفهم بقى ان دي عزبه ابويا وما خرجتش احبسك زق انا جاي هنا بأمر المحكمه اطلع برا، اطلع برا، بقول لك لح اطلع سامع اطلع برا، بقول لك مسيرك في ايدي وقع في ايدك ليه انت تبقى ايه نقره مسيري الحي يتلقى يا اخو يا زوق لا محمود زمف للشبوكش عزيزة مزمس ايه ده انت تبقى ايه انا الشبوكش <تصفيق> <تصفيق> ايه, <تصفيق>. <تصفيق>. <أبهم> أيه <هصفي Hassan> من فضلك سينا شوية ما عنديش وقت مستعجل هو انت اتأخر في الشغل ودي جيت تستعجلني في القبر اوه انا كده عجبك ومش عجبك وشوفولكو حاجب غيري خلاص تغنيت لازم شوفوها بره هي قلت محاكم هتشتغل في الحكومة ولا في الاهالي لا حكومة ولا اهالي هشتغل حر هفتح محكمة لحسابي اباضني voor de handdoek, de smaak. M de kines. Wat, nien, ايه؟ ايه؟ كمساري كمساري اديني تذكارتين يا كمساري وأنا اديني تذكره واحد لا ما داعي أنا أعطي لك تذكره على حسابي ويه المناسبة صاحبي؟ ان شاء الله حكون معرفة خير <تصفيق> لا خير ولا شر حل عني حاجة تجنن ايه هي؟ الزحمة دي <تصفيق> فرصة لنا شالين خصوصا النهاردة. وإيش معنى النهاردة؟ أصل النهاردة أول الشهر. الموسم بتاعه. Uh, واحد بعير. بعير. بقول لك إذا دفعت عنك اللص، تبفولني تلاقي <تصفيق> تنبوطني تطفلني تبفولني إستأكد. متى من إيه؟ بقرة مقلة الهواء. قم <تصفيق> سري أنا نازل المحطاتي على فين؟ نازل المحطاتي. سلامة. خبز. <سكش> <citra> <سك brasile> <كش> آه، لازم هنا. آه. قس. آه. أفاشتك. أفاشتك. يلامس تخبزه. لكن هنا هنا يخب فيها العشاء. ايه الحكايه بتطول على ايه على واحد واحد ليه؟ كانوا قولك لك عليا بجيب ناس غرباء انت لازم يتجنني على العموم ما فيش حد طبعا ما فيش حد هنا ليه حد غيرك انت يا ابو خلفي معلش على العموم حقق علي اه لازم قضيه النهارده كان فيها واحد تحت السرير لو شرفك كان فوق السرير <تصفيق> انت خبرته وبعدين عملوا فيه ايه جوزها قتلوا <تصفيق> برافو عليه يا ايده كان قتله هي كمان وعملوا ايه جوز جوزها <تصفيق> ادوله نشان <تصفيق> عال عال لكن انت شفت حاجة عليا على العموم انا قلت لك دي ونخش في القضيه النهارده قولي لي بقى يا ستي <تصفيق> الرول النهارده في ايه اكس وساره وبساره وبساره اول الشهر بساره اول الشهر النهارده اه النهارده اول الشهر يعني قبط اه والفلوس وفي اجيوبي اخت عليك امال ما جبتليش كباب ليه انت من سايبني ثلاث ايام على الحديده مهزة. على العموم ما تزعليش ان شاء الله النهارده حوديك السينما وحخليك تتعشي بره كباب حله <تصفيق> هيا كاستين اه احنا عندنا ضيوف بتسأل ليه امال الطبق الثالث ده بتاع مين بتاع الضيف المستديم الضيف الثقيل الخارق الشفيق الله اهو اصفر هو مين الضيف المؤبد الله يخرب اللي عمره ما بيهنين على لقمه وتقولوا لي كمان عاوزاني اوكله كباب روح افتحي له حك. مرحبكم سعيد بقى أرى في اسمي, اسمي الرحمن الرحيم طيبوا ليه بس التعب ده كله يعني أما فل عملالك يا عم بصارة تستاهل خشمك بصارة آه بصارة مش عقبك البصارة البصارة التي تحتوي على فيتامين إب وفيتامين إس وفيتامين أرى اللي الله الواحد نفسه فيها حاجة تفتح النفس بأني زمان ما كانت شمالها الله يقدر انت عاوز الحقيق يا ستفولة لسه لسا عند سنطنة الإمارة كلهم شاء شاء إنما الشهادة لله مفيش أحسن من المصارة بتاعتك أبدا من هنا وشف اهل بتعلانه ده, ده, ده شوية البت يا أخي نفسها في المصارة يعني خلف لا على فكرة ما الفنين حميل حلو ما انا قدامك اهو الحلو دي حلو ايه كمان بقى فلوس ما يبقى دي ايه من السوق؟ ما عبال ما حنبعث نشتري حاكون نفسك تصدت القصد بقى كل شهر وانتوا طيبين وانت طيب ايه نشوف بقى يا عم اول الشهر نفسي اشوف فلوسك الحلوه كده وامسكهم بايدي اوي اوي جبت الوصل الوصلين جاهزين وصلين وصلين ايه وصل الشهر اللي فات والشهر اللي هالي ايوه بس انت تعرف ان انا بدفع مؤخر ده كان زمان وجابر الواصلين هم تدفعهم تدفعهم ما تدفعهم شراب المحكمة مفتور محكمة ايه يا راجل انت لسه طفح معانا عيش ومال الصدقاء شاء والشغل شيء تاني بس بس بس بس بس بقى كده اه كده طب وشرفك هرفت منع دافع شهر واحد بس طب يا رفك انت ما نواخد الله شهرين على بعض طابل ما دفعتش المحكمة مفتوحه اشتكيك واخدهم غصب عنا محكمة ببه <تصفيق> تستكيل بباته اشتكيك ليه يا اخوي؟ ياخرنا برنتك ايوه وما في المحكمة يتمسخر قدام كل الناس واولهم الار انت راجل ملكش امان انا راجل بتاع الشغل بس بيز بس, بس بس إيه بس بيز بس انا حبيبي مش هدفع لك غير شهر واحد بس اخد الشيطان وقت الوقت بتاع شهر والشهر الثاني على طول هدفع لك كله طب تدفعوا لي امتى في بحر الشهر برضو ايه اللي يضمن انا راجل بيلي بيضمانه ايه شرفي لا الشرف ما يمشيش عندي اكتب لي المبلغ في شيك بالتاريخ اللي يريحك أوه. انت يا راجل حاعرف ان انا لا احتكم على فلوس يبان كل عندي بفتر شكال سيدي مش وين مع الورع بين وخلاص ويه ليه ده كله علشان اضمن حقي يا راجل ما حقك مضمون اسمع بقولك انا راجل احفظ القانون كويس وحظ صم خد يا ده هودي يا ده هودي يا ده هودي روحنا ابدا يا ده هودي ايه في <تصفيق> ايه حصل اتسرق اتسرق اتسرق اه السلق. راحت وكان فيها الفلوس فيها الفلوس يا <تصفيق> راح <تصفيق> <تصفيق> يخرب بيتنا ما اتخرب خلاص بقى اسمع عاوز انا ما كلش من الكلام ده يا اخويا ما اكلته خلاص انت هتاكل 100 مره قعدت تقر يا حبيبي اديتله عفبله ابيض ولا انا عاوز الفلوس فلوس اه في فلوس خذ البنطلون بي بتا... اعمل بي طرهن وزي ما بترهن الصيغه والنحاس انا يا جدعي انت سايغ وجواهير جي مش بيعروم بك يا المحكمة مفتوحة من ثمانية صباحا وحق مضمون اربعة وثمانية واربعين قرار خلاص خذ فلوسك من المحكمة كده يعني مش هم. لا مش هامة سيبك انت يا عم بقام الشغلة اللي بتعملها انت امراتك ده شغلة ايه يا راجل مش مصدقني ان انا انسرقت انسرقت انسرقت انت تسري امتى وما تسرقش ليه مش راجل معايا فلوس انا ماليش دعوه والله العظيم اللي ارفع عليك دعوه واحجز على حبش بيه يا راجل خليك عاقل ما تبقاش مجنوني <تصفيق> وان شاء الله اخر الشهر هدفع لك يفتح الله اعمل اللي تعمله بقى اسمع قدامك 18 ساعه جاهز فيهم الفلوس ماذا وايه يا ده في الطاره ان كنت راجل اعمل تبت يا حاجب اخرص انا مش حاجب انا مش حاجب يدهم <س々تصفيق> بلقوا سكان هنف ايه مالك تعلان ليه <سؤال> <تصف> انتو يعني حد يشوف خلاقه ويبقى رايب الله الله ايه <سؤال> فين القبر انت التاني النهاردة مش اول الشهر ما انا عارف النهاردة اول الشهر <سؤال> طب انت ما انت عارف اني البابا داخل ليه <سؤال> يعني ترجع الساعة كم قابض يا سيدو ساعة ثلاثة صباح هاستنك لتلاثة صباح هاستهر لك صباح. صباحاً يا سيطان فيك اصهر يا اخوة وانشيري لانك نعم انا بصبح بتصبح؟ انت عارف ساعة كم دلوقتي؟ ساعة ثلاثة بعد الظهر يا فندي ما هو ده الصبح بتاعي اصلي بصح متأخر وبنام متأخر طلبات السيادة انا جاي اطمن على الوارد جوزي مش هنا انا مش جاي افتمن على الفجر انا جاي ازهر ياسمين الياسمين مسقي وشبعان ومستغني ما كانش ده يبقى حاله <تصفيق> ماله حاله يا دلعادي يا دفع يا طرد على ملوك الدوى نفسها بتتعذروا بتستلف من بعض فيها ايه وايه داعي بس للعذر والحاجه ما نشتغل ونعرق نلبس حرير ونقني الذهب جوزي هيجيب كل حاجه وانا متستف في المشمش عن اذنك بقى ايه عندك مشوار وصلت لا عندي غسيل ما تسمعي كلامي وانت تجيبي غساله بالكهربا ما حبهاش بتقطع الهدوء اتوزع بقى على راجل يطب ويجي يشوفك كده تقوم رقبتك يلا تتعدل البرد له أوان والدفا له أوان والفل له أوان تقعد بالعافيه مع السلامه الحجز يا باشا على ما يبان الله طب يا فندم أنا انا جاي ابلغ عن حادثه سرقه ومين اللي انسرق قال شوف اسمه ايه محمود عبد السميع بتشتغل ايه في حاجه في مكال. والحاشا دي جهد الساعة كمان الساعة اتنين بعد ما اغبط واين اللي انشرر منا ازعجني ونصيب المحفظ ما تهز العيل يا غالي عينتي الله انا كنت عاوز اوريني اترجح هنا شخص لا صح كده جاء رايح جوه بالشكل ده؟ وماله الشكل ده ممنوع الدكول كده أنا مش جاي اتفرج أنا جاي قابل جارنا جاركم مين؟ اللي فوقنا اسمه ايه؟ توفيق آه توفيق قرصون ايوه طب استنى انتهو ولا لما اقولك آه خشيله بس ما تغيبش متشكل يفرز في المحاكم ما شاء الله عزيز مبارك يا توفيق ازايك يا والنبي ازايك يا توفيق والنبيع توفيق انا في خدمة مهمة ممكن رعابت لك تفضل متشكر قول يا محمود تفضل متشكر خير يا اخويا تفضل متشكر والنبيع توفيق اخويا انا قدت جيلك أستلف منك تسعة جنيه واسددهم لك على ثلاثة رقبتي رقبتي أنا مش في انا أنا في الفلوس ممكن أي أخوة مال وده إحنا أخوات وجريان وساكين جميع بعضه ما تاخدش بالك لستوانا دي حفظها ومستعد بسمعها لك الفلوس جاهزه آه كله على أنا وبرضه مدتني إتعقد نافح وقت سيب الحكايه دي بقى على الله عليا. اعمل معروفة توفيق ده احنا حنطرت بكره الصور تنطرده من ايه؟ من البيت ازاي كلام ده؟ لقابت لقابت فيه يا سيدي انا مش فرقتك انا في الفلوس جاهز, جاهز. افرض اني مش جاهز وافرض يعني انت هونت علي علينا كنت تنطرد الست ما تمونش عليا ابدا اه طبعا ست اه انت مالك ومال الست لا, لا لا انا انا, أنا ما اقصدش حاجه ابدا وخاتك انت محمود اقولك انت بقى م. روح انت وسيبني انا افكر افكر انت لسه هتفكر امال انت فكرني ايه بنك هات يا بنك خد يا تنك والحكايه دي تاخد فيها كتير اه اسبوعين ثلاثه هو <تصفيق> والخواجه شفي ينفلي يا اخي والله ما حد حنفلي انا عن اذنك بقى ريح انت تعالى اقول لي هتعمل ايه ابدا عندي الصوره حروح ارهنها عند الخواجه شفي طب وبرد الخواجه شفي رفض الرهن ده هو مين ده شنو ده انا شرع ده انا اخرب بيت هو الخاقه الشفيق فاكر نفسه ايه, ايه, ايه, ايه, ايه انا جدع سلام عليك تعالى يا فين بنروح من هنا اه عدم المؤاخذه اصل انا احول اتفضل ميرسي اممم فين السلام مو انت سلامه ايه لا والله جدع الهام يا الهام نعم يا بابا انت لسه ما نمتيش بذاكر يا بابا ايوه شاطرة ذاكري ذاكري يا بنتي عشان تنجح حاضر يا بابا حاولت لما اتتت وانا كمان ما جانيش نوم قمت من السرير وقعدت ذاكر ما تروح تذاكر انت كمان مش اجبه ذاكر انا بحبك يا انا واللي بيحب ما اقدر في ما ولا ينام ايه الفلسفة دي كلها مين اللي علمها لك خرج بيك يا حياتي وانخرج وزبطني معاك ياريك. ياريك يا ريت يا مي عصد يتجوز بعضي بقى ونخلص الكلام ده لو كنت اخدت اللي صنص وتوظفت طب انا معي الابتدائي ابوي عاودي جوزني يالواحد متعلم وعنده شهادة عالية يالواحد جاهل وعنده فلوس وانت لا كده ولا كده انا عندي اخلاق هو ما بيهموش الاخلاق اصلوك سايغ وماله هو سايغ وهش ما قلت سويس انا بقول هو مقدرك وعارف تمني زي يا شتي وخايف عليك وانا كمان في بالك اوي يا حبيبتي يا ترى بتقولي الكلام ده من قلبك انت بتشكك في الهام يا ده اضلل <تصفيق> Thank <laughs> you. يا مغنون ده أنا جاي اقول لك... جاي تنعبني جاي تسرقني اسمع بس أنا جاي اقول لك كلمتين كلمتين؟ ما تقلوهم ليش أنا الساعة ترد بعد نص الليل ده أنا عواتيك في داية يا راجل شووش بخواجل بش شووش أنا جايب لك الغواشة بتاعت مراتي علشان خاطر تاخدها رقن لغاية ما ندفع لك أجرة الشقة فإنت بقى أنا جاي ليه؟ شفين؟ خواجه شفين؟ شرف انت لو شفت الغوشة بتاعت مراسة هتبقى صحتك زي الحصار قوم بس احنا جرال ما تخضنيش شافيت Boa <تصفيق> <تصفيق> لا ما تخافش مش حكايه ده ولا حاجه يلا غير هدومك وتشطف على ما حضرلك لك الفطار يلا حي كانت بتحلم اصليه لما بتحلم بيبقى احلامها زي الزفت اتفضلوا يلا شوفوا شغلكم يا يا ابني على مدرسة يا, يا كده تجيب الناس هنا من غير مناسبه من غير مناسبه زي بقولك لك شايفها طب راح فين القثير ردت فيها الروح نط من انت انفحر اشعرفني بقى اشعرفك ايه انا حاسس ان يومه هيكون زي الزفت ما هيص لا انت زعت مني ما تنيلتش بس يلا حضرنا نعم حقك على طيب فقم عذبني في مماتك اتناهي التعهالة ما عطمو تقيل اولا يكذلك وبعدين وياك في خريفك اللي على الصبح دي يا وليه بقى ما تكتفى على دمك؟ فين هو الأكيد؟ والله العظيم أنا شايفة معناية دولي أتف... هو دي البعدي خلاص لما تشوفيه تاني بإيه في شيء من ظمارة رئابته وساطي يلا عمل لنا حاجة تفتر ومفضلة يشوف شغلكم يو صيب ما تزقش يبقى أنا لأ لازم جرى المخي حاجة لازم ها صيب هو فين أنا خبيته دولي نايله؟ لا انا لازم اروح عنده اسودا الفطار تفضل كل تعالي هنا انت مش هتفطري انا داخل اشوف لك الساعه كام ما شوفيش حاجه تعالي افطري كويس الفضيحه اللي انت عملتيها على الصبح دي ما تزعجش نفسك انا مش قاعده لك في البيت ده ولا أنا كمان قاعد انت شفته؟ انا ما شفتش حد ولا كلمت حد واعمل معروف بقى ما تخوفنيش. امال خايف ليه وتترعش ليه؟ انا اختي لا بترعش ولا حاجه بس انا حاسس ان الاوضه دي فيها عفري. <تصفيق> بلاش دي اضح اخف من اب صوتي احسن. <تصفيق> احنا لازم نعزل من البيت ده. لازم نعزل من البيت النهارده <تصفيق> <فلسه> انا حاسس ان عمري هو اللي حيعزل من الدنيا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اسمعي انا حقفل الاوضه دي لان حاسس ان فيها عفري. أنا حافلها بنفسي عشان ما توبيش ناحية فهمت خلاص فهمت مش هوب ناحية بس أنا ذا روح شغلك أنا ما تتأخر حاضر يل. سأروح سأروح فإنني أختتم مرافعتي وأطلب من عدالتكم براءة المتهم حكم بعد المداولة وبعد الجلسة. انت محمود عبد السميع عبد السميع ايوه يا محمود عبد السميع عبد السميع سلام عليكم تعال ايه يا حسين روح انت انا معايا امر اضغط عليك عليا قال ايوه عليك لا ما انا يا فندم مشان علشان انا اللي يبقى بنشاله عليك. سلام, عليك. سلام عليكم الكلام ده دي بتقوله في التحيه اهرب هات يا اهرس اهرب ما هارش اطلع بيها ايه ايه اللي اطلع والله <تصفيق> ما بشربوش شفت السجاير ده انت خام امال اتحبست ايه لا بسيطة قتلت واحد قتلت واحد قتلت واحد وانعم واخرم يا درجالة صحيح مش انا اللي اتخذت اوانتا اوانتا ما ظلت المحفظة معاك بقول بقولك مش بتاعته دي محفظة سواد حاجه محكمة خامه كان ساهم انه في الاوتوبيين هو انت يا ابن الحرمية دعانا هاخربتك اه لا انا هموتك اه لا حمود. انا, أنا هموتك ولا بلاش بلاش قضى اخف من قضى قضى اخف من قرض نعم فيكم محمود عبد السميع أنا أعوض وجعك واجع في بطنك هو أنت تسرق محفظتي وأعوض كمان تسرق اسمي أنا يا سيدي تعالى أكلم ربنا رجعك بالسلامة ربنا أجعله عمر بحس. فل. أيوة يا محمود عملت ايه مع المحامي. المحامين غالين قوي يا محمود وما فيش محامي راضي ترفع عنك إلا بميك جنيه لكن انا هعمل كل المستحيل ان شاء الله بيعفش البيت عشان غوشت الذهب راحت غوشتك الذهب دي هي سبب المصايب كلها ازاي اصلا انا كنت رحت عشان ارهنها عند الخواجه شفيق فوقعت مني في الشقه ساعه ما مات معلش ما يا محمود فداك بس انت شد حيل. على العموم مفيش داعي للمحاميين انا حافظ القانون بند بند ولساني زي البربره لكن برضو لازم يلزمك محامي عشان يساعدك يا ستي خليها على الله والله انا بريء مية في المية امه لما انت بريء بس ايه اللي خلاهم يدخلوك السجن يا ما في السجن ما يا فل ما بنت صعبان علي قوي يا محمود يا شاماتة العدوين في ببلة المير يا فل تفضل حضرت مع السلامه يا فل كنت عاوز اقولك تفضل لي لكن شد حيلك يا محمود مع السلامه يا فل مسائل خير مسائل نور شد حيلك كله على انت مش تقوليلي اتفضل اتفضل اهو ده كلام يعني تتفضل على بره ودي تيجي بقى ده اسمه كلام ايه مالي حزين عليه انا على باختي الاعلام بربنا يا بمزمتك مش خساره شبابك اللي زي الورد ده تضيعي في الحزن على اليسوى واللي ما يسواش مين هو واللي ما يسواش جوزك اللي منجي <تصفيق> انا جوزي اشرف منك وبكره يخرج ويغيظك يخرج <تصفيق> في المشمش انا جوزي بريق جوزك حرامي قتل قتله عايزاه يخش يسرق فلوس الراجل ويقتله ويطلع براءه ليه الدنيا سايبه انا عارفه ان جوزي مظلوم انت اللي طول عمرك تكرهه مظلوم ولا مش مظلوم المهم ما تعمل ايه دلوقتي لازم تقومي له واحد محامي ما فيش محامي راضي يترفع عنه الا بمجني. 100 جالك كلامي اشمت فيا زي ما انت عارف ابدا والله العظيم من حقك ده انا جاي اساعدك كذاب انا مش لاقي حد يساعدني ابدا في المصيبه اللي انا فيها دي انا اهو مستعد اساعد بس انتي مش عايز تسمعي كلام عشان كلامك ما بيعجبنيش ليه بقى انا سمح الله طلبت منك انك تعملي عمل ده دينا طلبت منك انك تشتغل وتكسب بعرق بينك اشتغل ايه؟ انت حمتك شغل؟ اشتغل مطربة مطربة عايز نغني؟ او مال ما تغني؟ كخة المغنية؟ واش احسن انت دار اتدللي على واحد محامي يترافع عن اللومانج بتاعك؟ والناس يقولوا عليا ايه؟ جوزها دخل السجن من هنا ودارت على حل شعرها من هنا؟ ابدا الناس هيقولوا انها اشتغلت وكفحت عشان تطلع جزها من السجن قلت ايه اساله قبل احنا لسه هلسألو يلا معايا دلوقتي انا هخليهم يدوك العربون عشان تدفعي مصاريف المحامي. خليك بكرة وليه بكرة انا كونش دلوقتي لا بكر. بكرة بكرة بكرة معلش تتعدل البرد له اوان والدافع له اوان والفل له اوان <تصفيق> <تصفيق> اهديه يا مدام المغنيه اللقطه اللي مفيش منها الفرده الوحيده اللي ملهاش اخت انتي اشتغلتي قبل كده لا مش دي اول مره اسمك ايه فل <تصفيق> اسمك بلدي انت لزامك اسم جديد اه والله فعلا اسم موسيقي كده مثلا يعني آآ آآ فيفي فيفي ايه م? امركم <تصفيق> فيفي مراد ممكن تعمل لنا بروفه عشان ناخد فكرة اه اوي اوي اوي يا سلام يلا يا فيفي يلا غني اي حاجه <تصفيق> Je albi do, mag betal je de. Do azulita. Du, en en hormaliel, dup, dup en hormaliel, dup, dup en hormaliel, dup en hormaliel, Doe, doe albi. يا مدام الله يبارك فيك ايه افراب عنه؟ لا لسه انا ببارك لك على النجاح الساحب وتعام بارح مرسي قوي عملتني ايه في القضية ان شاء الله؟ والله انا طهدت مقابلته في السجن ولسه التصريح مجانيش والتصريح ده تاخده من مين؟ من النيابة طبعا اتفضل ادي خمسين جليه تحت الحساب مرسي يا قدام اقدر اعرف والله هي حيكون ايه مركزه في القضية يعني؟ والله انا لسه بدرسها ولازم أقبله أولاً وبعدين أحدد مركزك إن أنا في القانون كويس جداً تسمح لي سيادتك حتترافع عني حسب المادة كام من قانون العقوبات انتمالكم المادة مال إزاي يا أستاذ ده أنا بقى لعشر سنين في المحاكم يا أستاذ محمود أنا لسه بدرس القضية أرجوك تحكي لي عن اللي حصل كله بالضبط عشان أقدر أحدد موقفك وأبني دفاعي أولاً أنا مش عاوز محامين يترافع عني أنا حترافع عن نفسي اللي عاوزوا منك بس انك تعمل اللي انا بقولك عليه لا تزود حرف ولا تنقص حرف امال انا جاي اعمل ايه انت جاي علشان تساعدني في القضيه تكتب لي مذكرات تعلن لي شهود انت مش عاوز تساعدني في مهمتي على كل حال انا هروح للمدام واقولها لها انك مش عاوز تساعدني ايه يا روح أنا... مدام مدام مين مدام فيفي فيفي فيفي مين مدام فيفي مراد المطربه انا يا اخويا ما اعرفش فيفي مراد انا اعرف ليلى مراد منير مراد بس انت مش متجوز مدام فيه في مراد لا انا متجوز واحده اسمها فله وفله دي ما تعرفش المغنى بوتايتن انا متاكد انها مراتك وبالاماره لها حسنه في درها اليمين يا نهار اسود انت وصلت للحسنه طب اتكل على الله بقى من قدام احسن اعمل جريمه كمان مره واروح في داهر. روح قول لها ان انا طلقتها طلقتها ايوه ازاي ازاي تطلعها من غير ما تقابلها وتكلمها دي هتتجنن عليك يا استاذ هي كلمه واحده طلقتها يعني طلقتها احبثني أبوش تيدك خذني ما ترد علي يا محمود هو المحامي مش قالك ان انا طلقتك طلقتني؟ ايوه طلقتك ليه عملت ايه محمود؟ لانك بقيت ما تنفعليش سيادتك بتشتغل مطربة وانا ما حبش مراطي صوتها ينكشف على رجالك انا عملت كده يا محمود عشان اجيب قرشين اصرفه مع القضيه انا ما حبش مراطي تغني عشان تصرف علي انا افضل الشنق عن البراءة اللي عن طريق الكبريهان نشتغل ايه غساله عشان يبقوا اتنين في العائله مش كده بذمتك انت مش مكسوفه من نفسك اكدت في نفسي ليه بس هو انا بعمل حاجه بطله انا بشتغل وبشقى وبتعب لغايه انت ما تخرج من السجن طب تسمحي بقى من غير المفروض ابعتلك المحامي مش عاوز محامين انا حترافع عن نفسي انا المستشارين والاوضاع يعرفوني كلهم اتفضلي زق ايه ودينا على الهيلتون ابو سعيدك زي Thank you. هو كل ليله لو بشوفه بعيد لبعيد ما عايز منه ايه نعم وحياتي عنيك دول هم انا يكفيني منك نصر تراب كلمة حلوة تطفي النار اللي ايده في قلبي <تصفيق> نار يا حبيبتي نار اسمع يا توفيق انت احسن حاجة تبعد عني انا مش فايق لك يا اخي انا عايز اشوفك كل ساعة يا در موسيقى ما انت مشوفني كل يوم شوفه تشوفيني يا لاغيكي بتلغيني تحدتيني وحدتك وبعدين وبعدين اطلب الاروب منك ما كانش يتعب ليه بقى لا راجل احسن منك لا بس الاقي راجل اعقل منك يا راجل حط عقلك في مخك أو جوز يا ودي فين البازق ده ايه ما هم لاقح في السجن لما نشينا ان شاء الله يبقوا شنووك انت ليه بقى هتستنيه؟ اه طب افرضي خدت ابي برضه <تصفيق> لا سافر بنت عاصم بقى تعيش خمسة وعشرين سنه من غير راجل يحميك وواسيك من الذئاب اللي قاب النابك والناب آه, اه اه حسن والنبي انا اخاف عليك الفتنه لا ما تخافش علي. أنا مفتاحة قوي واخدى بالي من روحي كذا؟ كده؟ أه طب وزاست الويسكي اللي بتشربيها كل ليله ومال عشان انت الهم اللي أنا فيها ما أنا كنت بربيك ليه؟ آه عشان تتجوزني وتشغلني مش كده؟ ليه لا؟ ده بعينك كذا؟ اه ما شاء الله وقفت لتتاري مع التوفيق وصابة زبون قاعد على نار اتفضل وعودي معه الراجل ده أنا مش فهمه بيحبوش لي دم مزقيل على قلبي بشكل ما فيش حاجه ما بحبه ما بحبوش الشغل شغل ولا احنا هنستلطف الزباين وليه لا احنا مش بتوع كده ولا فالح كل ليله تطلبي فلوس للمحامي شوفي شغلك معلش بكره تعدل البرد له أوان والدفى له أوان والفل له أوان ايه منبيت؟ زلس الويسكي فينا توفيك الويسكي جاي حالا والست كيفي كمان جاي حالا والنادي اغشك اهي جات اهي فضل يا مدام. اهلا سهلا اهلا بيه سهلا اما انت بتتقالي عليا يا جيجي؟ انا في الحقيقة مش فهم انا ما حبكش ليه بتكرهيني يعني؟ ما يهمش على اي حال لم متفائل. عجاي حد يتفائل من واحدة ما بتحبوش اللي اوله كره اخره ولد انت اسمك ايه؟ محسوبك فرق فرق شرف فرق اسمك حلو له معنى جميل بس اننا من زمان انت دلوقتي فرحتين انا موليه انت في حاجة ضيقاتي يعني؟ تكونش بتحبيه وعاوزة تنسي اللي بتحبيه يبقى مين سعيد الحظ ده؟ انسان سعيد غني فقير دق شكله حل ابدا شي تاني في بنت الحيوانات احلى منه شويه الله ومن بتحبي فيه ايه بحب فيتوبه قلبه وانسانيته واخلاقه اه شوف ازاي اسمك ايه توفيق ابراهيم توفيق عمرك كم سنه 32 وثلاثين و13 وعشر بتشتغل ايه جرسون قوله والله العظيمة والحق والله العظيمة والحق انت قلت في محضر التحقيق ان محمود دالك في محل شغلك وطلب منك تلوز ايوة فندم ده صحيح وبعدين وبعدين اعتذرت له وقلت له اديني فرصة عشان لك المبلغ ده فقالي لا انا هروح حرين حدثين سيغة بتوعي بتوع مراتي عندي الخواجة المرحوم فقلت له افرض ان الخواجة المرحوم ما قبلش الرهن ده قال لي ان رفض هقتله عشان راحه الكلام ده صحيح يا محمود ايوه يا فندم مظبوط انا فعلا رحت للمرحوم عشان ارهن عنده الاسوره طيب وفين الاسوره اللي رحت ترهنها وقعت مني بيت المرحوم لكن عند معاينه بيت المرحوم ما وجدتش إيه ايه رايك <تصفيق> وهكذا اقدم المتهم على جريمته الشنعاء وخنق الضحية المسكينة بلا شفقة ولا رحمة ظانا ان في امكانه الهروب من العدالة ان النيابة تطالب باعدام المتهم حتى يتطهر المجتمع من امثال هذا المجرم الماتل امامكم الدفاع يا حضرات المستشارين ان المتهم الماثل امامكم انه متهم انا فندم انت هتترافع ولا المحامي اللي هيترافع انا اللي حترافع عن نفسي لا يا فندم انا اللي حترافع. اذن طب اتفضل بقى حضرتك تحبس بدالي من مصلحتك انك تسيب المحامي يادي واجبه اتفضل يا استاذ حضرات المستشارين ان موكلي رجل بريء وما دفعه للوقوف في قفص الاتهام إلا تمسكه بالخير وحبه للمبادئ القويمة فلقد أراد أن يسدد ما عليه من إيجار ولكن من أي فلقد ذهب ليرهن بعض مصاغ زوجته عند المجن عليه محكمه <تصفيق> حكمت المحكمة حضوريا بحالة اوراق المتهم محمود عبد السميع عبد السميع الى فضيلة المفتي. المفتي، فيك ارهد اشترك حجنا جلس كماني عدلي منك كسر القدر <تصفيق> <تصفيق> معلش يا محمود سد حيلك امرنا لله نعمل ايه الابل الحمد لله اللي جات على اعدام مين عارف كان حيجرالي ايه اكتر من كده العوده وعن ضمي يا سلام عمركم ما شوفت واحد محكوم عليه بالاعدام ابدا كلكم محدثين سجن يا راضي نجر انت هو شوف شغلكم وضحكوا ده كل بلاء والبلاء تعالوا تيجي وتضحكوا عليا انت يا خيله عاوز ايه جايب لك الاكل جايبه عيش ولا أحمى ومو رجعوا بيه مش عبدك لا أنا ما باكلش عيش بالك أنا عاوز عيش من الأقليم الشمالي ثم كمان أرجوك نعم أجيب لك ديك روما ظلم لا عاوز أرانب بالفراخ <تصفيق> انت بتدلع كده ليه ما تدلعش ليه مظلوم ومحكوم علي بالإعدام عايزني اموت ناقص ا اللي زيك لازم نفسهم تتصدع عن الاكل انا عارف نفسك مفتوحه كده ليه ايه خدت براءه وافراض فرحان بالأكل خدت براءه وافراض من الدنيا بحالها روح جيب اللي قلت لك عليه روح. روح حاضر اسمع نعم هات اللي وياك ده طب وقول للطباخ اعمل معروف حمر للأرانب كويس حاضر اسمع نعم قول له يعمل لي طباقيه رز حاضر اسمع في إي ايه تاني لي تفاحتين امريكاني بصرة حظ. اسمع نعم وريني عرض كتفك حاضر اسمع نعم مع السلامه الله. مالك يا فيدي زعلانة ليه؟ لما فيش حاجة اسمتي كده يلا قوم مع مني نمرز. ارجوك يا مدام اطلع انتي بدالي انا عصبة عبالة مش قادرة اغني مش عايز اشوف حد ولا حد يشوفني. ليه؟ جوزي جوزي هيعدموه خلاص هيعدموه. مفتتين داية مفتتين داية مفتتين داية حرام عليك اندي عمرك ما حبيتيش يا مدام صدقيني انا مكرهش حاجة في الدنيا قد صنف الرجالة يلا قوم شوف شوفي الله الله الله وبعدين واخره الاعلى دي تتعمليه ايه ياه يلا لو شوف شغل يلا شوف الجمهور بتاعك اللي مستنيك يلا اسمع الكلام يا حنين يا حبيبي يا حنين بعد الشر عليكي الفين سلامتي خدي رواقي بالي اشربي رابي دايما يا ريت نقدر انت لو كان نسيان بيت باعه كنت اشتريته طب انا حنسيتي لان انا بحبك وحنولك جنس حاجة تحبيها في الحياة بتحبيني أه. وايه الفايده الفايدة انا بقاش عندي قلب احس بيه ماذا اسم الكلام انا متاكده انه بريء وغلبان ده ما يعرفش الموت قط. الله طب احنا منه وماله دلوقتي ايه للجملة سيرته اشربي اشربي وحطيها في دماغك ان بني ادم بياخد نصيبه في الحياه ويروح لحاله كلنا لها كلنا هنموت اشربي صحيح كلنا هنموت في معد الا هو راح قبل ميعاده طب وانت ذنبك ايه في كده انت باين عليكي تعبانه قومي قومي فمروحك اوم نحو الصالح الليله عارفين يا مدام على البيت طب ما ممكن انا اوصلك لا ده انا اللي حوصلك كده <تصفيق> طب شدي حيلك متشكرة جدا مع السلامة ما كنت اوصلك لفوق لا معلش كفاية كده اه انت مش حتعقلي جوزك ونحنا خلصنا منه وبعدين بقى ارجوك سيبني في حالي عمرك تسمحي ايدي دي حاجه بسيطه كده علشان تبقى تفتكرينا لما يجي الاوان تشكره قوي تسبح على خير وانت من اهله مع الف سلامه <تصفيق> قدلت في وكيلي النياب السياد تقتلبني اسمك ايه؟ فرق شرف فرق شرف سنة؟ خمسين سنة اشتان ايه؟ عمل حر بيع شراء تصدير. هو ده؟ هي ست محترمة جدا مم. ممكن المسألة تحتاج لضمان انا مستعدة قطر اسمح سمحت انتظر برا شويه شكرا قوي تقدر تقولي الاسويرة دي جبتها منين؟ الحاجات دي طبعا بيشتروها يعني اشتريتها طبعا اشتريها طيب معاك فاتورة تثبت انك اشتريتها؟ لا مانهه اصلي مشتريها من جواهر جمتقاوي طيب ايه رايك من الاسوره دي اسوره فوله وانت اللي فرقت بيت شفيق ليله الحادث او سيادتك جرحت كرامتي دلوقتي من غير مناسبه استغفر الله استغفر الله. استغفر بالله يا قوم اوم يا ابو حنفي قوم سيبيني بقى انا مالي انا عاوز اتكلم حاجه ظابط عاوزك لا مش عاوز يا محمود وكلم يلا لبس كلام. ايه يا خنا ابحلم مش هو ولا واحلام ايه ده ممكن يا محمود هو الساعه كام دلوقتي عندك زيارة او الزيارة الساعه دي يلا يلا قوم ايه ده يا اخويا انت بتشدوني انا عاوز اروح هدوني انتوا موديني على فين لا كويس كده انا في الأوضة بتحت خليني في الأوضة فضل ماشي. نبي ده وضع حلو. آه والله خليك فضل ماشي. بس فضل عن التماثيل الأورش. نعم نعم والله ربنا خدك ما حضرتك ما تعرفش وضع النساء إيه. بس لا آه والله نعم. هه هه هه سازات الناس. كل ده عشاني اخوان المسألة مش مسألة شن المسألة ان انا بريء بريء بريء ولا وانا بزعاء اذا كنت سدعاء دلوقتي حزعاء امتى لما الشاني سبونا غاني سبوني ولو في السنة مرة حرمتش نقوني بالمرة يا الله حاضر. <تصفيق> نهر الزكور يوم يوم على الحكم الصادر في القضية رقم سبعة تلاف وسبعين جنايات المتهم فيها المدعو محمود عبد السميع عبد السميع ده أنا والقاضي بإعدامه شنقا لقصده المدعو شفيق السيد الصاير بقصد الصرقة مع طرصه وقد تقرر إعدام المتهم شنقا نفسك فيه قبل ما تتشنق نفسي فيه أطلع براءة والنبي اذي يوم والنبي يا محمود عبد السميع رضيت بحكم الله وبقضاء الله رضيت بحكم الله وبقضاء الله اللهم اني إيه. ظلمت نفسي ظلما كثيرا والله يا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا تغفر الذنوب الا انت ولا لي من عندك فاغفر لي مغفره من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جل لا إله إلا الله. جل لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ربك. فزوه لي. اهلا يا اهلا وسهلا اهلا بيك يا انا لو كانت اتفتحت لي طاقه ما كنتش اتمنى اكتر من اللي انا شايفه دلوقتي وراجل انا بشبه عليك انا شوفتك قبل كده انا الشبوكشي <تصفيق> يا نوري انا الشاهد نمره 13 اه القضية نمره 13 اه ومراتي كانت في حالة وضع وترطيني من المحكمة تشاهد على واحد الشاهد لا لا ما عليش بلاش النهاردة تشاهد حتشاهد بوكرا الصبح انا مش لك مسير الحي تلاقى ومسيرك تجع في ايدي قديث وقعت اتفضل ما تخافش لا في حاجه حتوجعك ولا تحس بحاجه ابدا ايدي خفيفه زي الريش لا أنا مال انت هتموت اموتك ازاي وانا عزرائيل امال انت فاكر نفسك مين جمر سفيل بلاش مهزقه شوف حلاوه الروح الله يا ريشه اي انتم تعملوا دي؟ اتشاهد على روحك اصل الدنيا ضلمه هنا ومن شايف اتشاهد انا بقول لك اتشاهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله شو بوكشي شو شو؟ سمعت آخر نقطة؟ لا طب علعن الطقيه وانا سمعها لك بلاش غلبه ايه ده <تصفيق> في ايه؟ مشنا جا عطلاء مش عاوز اي مساعده متشكل حنصلحها صلحها يا اخوة احنا جايين نتشلق ولا جايين نلعب يا جدع يا بكلت انت يا جدع طب شلوا الطقيه قبل ما نصلح المشنة <تصفيق> كنقوا فهموني بالنبي أم جئت يعني عشان سواد عيني أنا لا أفكر في الممات وإنما حظ المقندل اللي جابني إليه أنا لا أفكر في الممات وإنما الزلم قندل اللي جبني إليه قولوا لعجل فعندي موعد في الآخرة صاد ربع ساعه عليه حتى شلاضي من التي ربيتها Hoeveel heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? الحمد لله خلاص الصلح فيها حل تعالى بقى لما لبسك التجارب تقلق انت حتجرب فيها وما الحجرب في انت فاكرني ايه حقل التجارب اسمع انت تلبس التجارب وانا اشد المكنة اذا الشرق ابقى مطمئن اتشلق مطرح انت فاكرني ايه صايع جاي من الشوارع يا ناصر تعالى لما لبسك اوه احوظ ايه ده اوه انت الخط الحط انت حاولي سيني الضلمة اللي انت حطيتها على خليتي ايسر ادخس اوقف يبني اخليكي حضوك الضابط اعني العدل شبوكشي فكوكشي الله روح الله لا يكسبك على معايا يا الله يخليك ربنا ما حرمك مني طاروا منك الخمسة بنو ستين قرشيب يا ده دهوتي السود الله يخليك <تصفيق> تقرر ايقاف التنفيذ النيابه عبرت على المجرم الحقيقي مبروك يا محمود يعني انا ما فيش يعني انا انا خلاص ما بروح م... م... م... م... م... رجوك تبعد عني تعال تعال عشان خاطري تعال بلاش فضايح تعال يا محمود تعال تعال والبر الامريكاني ده عاملاه على مين؟ ما هو اللي كان مصبرني على بعدك يا محمود تعال تعال بس تعال معايا تعال شوف ايه ده كله ايه ده كله كل ده انا عاملاه لك ومن امتى العز ذهبك عليك ليه ساعه ما اشتغلتش كبريت اه اسمع يا فل من دلوقتي انا من سكه وانتي من سكه تانيه يعني حسبني يا محمود انا ماقبلش ان واحده ست تصرف علي انت عايزنا نرجع الفقر تاني اه انا بقى الفقر عدك تعيشي معايا بمهيتي اهلا وسهلا عايز العزك خليكي فيه سلام عليك محمود محمود ايه ده اختي ده اللي هو عامله في نفسه ده محمود م. اصحى صعب يا تمانين يا يا الله ايه ده انت ايه اللي جابك هنا انا ايه اللي جابني هنا من طول جنبك هنا لا لكن انا طلعتك طلقتك طلقتني حق على لك ليه عملت لك اي محمود؟ علشان اهنت كرامتي واشتغلت مطربة اشتغلت ايه مطربة ومن غير اذنك كمان اه, آه يا اخويا ده ما كانش بقى حالي ما كنتش قعدت القعده المحببة دي كان باين عليا قال لي ما فيها انت ظاهر عليك لسنايم وبتخرف نايم اه نايم امال ايه اللي خليك تفكر ان اشتغلت مطربه قوم قوم يلا من فوق لروحك وروح شغلك. يات. روح شغلك يلا روح شوف الباب حاضر استغفر الله العظيم يا رب انا نايم ولا صاحي نهاركم <تصفيق> سعيد سعيد امبار اتفد يا رخي شويه معقول هو ده معقول ازاي ايه ايه ده, ده بيه بيه ايه ده انت عايش ايوه عايش وافضل كده على قدي الحياه لحد ما بيعك شويه الكراكيب بتوعك دول انا اروح المحكمه دي اخد عليك امر اد يا راجل ايه, إيه؟ ملوش لازم استنى شويه تقدر تقولي انا اعمل فيك ايه دلوقتي اخنقي لا بلاش قضى اخف من قضى لا لا لا قدر الورقه بتاعتي دي خليها رهنه عندك لغايه لما ربنا يفرجها وتدفع لك الاجره احسن من الفضايح قدام الناس كل ساعه والتاني غريبه ايه هي الغريبه انا جاتني الفكره دي امبارح طب ومنك في ليه يا فلان ربنا <صفح> سطر قول <سؤال> محكمه